لاقالد صندًا ق الله غور الف غ إ ب الح قلا تَدقول المس Lətədxlünnə ləməsjidəl hərəm ən şaq خقين سَكُّ وَمُ قصِرين لا تَ فعَِمَ مَ لَ تَعْلَمُ فَجَلَ مِنْ دُ ذكَ فَتتْ حَن هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله أفقلوا ويرضوا على الدين كله وكفى بالله محمد الرسول